بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هموا في صلاتهم خاشعون والذين هموا عن اللغو معرضون والذين هموا للزكاة فاعلون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 ثَُّ خلَقن النُطُ فَتَعَلَقتَ فَخلَقعَلَةَ مُبوةَ فَخلَقَ المُبو تَعظُومَ فَكسَوَْ الععظو مَ لَحْمَا فَكَسََْ الععيظُومَ لَحمَ ثَُّا أَن شَنَهُ خَلْق آخَر فتَبَْكِ اللهَّهُ أَحسَنُ الخالقين ثَُّ إَّكُم بعدَْ ذَلِكَ لَمَيّتون ثمَُّ إكُم يَومَ الْ القَامَةِ تُبَعَسُون وَلَ قَدَ خلَقناَا فَوقَكُم سَبَع قُرائِقَ وَمَا كُ عَن الْخُللقِ غفِلين.